قلَ أَمَّ مَظَلََمَ فَسَوفََنُعَن الذِبُغثُب مَ يُورًَا دُءِلَ رَبْ بِج فَيعًَا ذِبُهُ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد ذا اضف فغين نجعل لك خا